قد قامت الصلاة。 الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ل ا إ ل ه إلا ا ل ل ه استعوا استعوا ق ي م و ا صفوفكم و ت ر ا و ا ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر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 إ ذ جاء ربه بقلب سليم إ ذ قال ل أ ب ي ه وقومه ماذا تعبدون أ افكا آ ل ه ه دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين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 ファ قبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون ق, ل ل ق ل وا وا ا, ا ل ا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا ف ا, ا ف ج ع ل وقال إ ن ي ذاهب إ ل ى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم الله ا ك ب ر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 فانظر ماذا ترى قال يا أ ب ت فعل م افعل تؤمر أبت قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إ ن شاء الله من الصابرين فلما أ س ل م ا و ت ل ه للجبين له「そして私たちは私 ل ちの思いを ل っていることです。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 وبشرناه بإسحاق, نبياً وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إ س ح ا ق ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين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 「ありがとうございました」